هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهوا